بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وما زال الحديث يجري قال تذكرت السامع والمتكلم كنا قد وصلنا الى الباب الثالث اكيد اذكرت الله الطالب من عدرس ما شاء الله طيب الفصل ست. <تصفيق> ست. ثالث. ست. ثلاث. ثلاثة. فصل. باب الثالث فيه كم فصل? ثلاثة عشر. لا. نوع. باب الثالث فيه كم فصل? ثلاثة. ثلاثة فصل. فصل ثلاثة. ايه الفصل الثالث. قال الفصل الثالث في ادابه في دروسه وقراءته في الحلقة. فيه. وما يعتمده فيها مع الشيخ والرفقه فعرفنا انه اراد ان يبين منهجيه للمعنى المستهيل الذي اقتصر عليه طلبه العلم في هذا الزمان وبين رحمه الله تعالى اصول متنوعا وبدا بحفظ كتاب الله تعالى فكن هذا اول ما يعتني به طالب العلم إذا أراد أن يكون عالما متفنا يخدم دينه وامته لابد ان يكون كتاب الله عز وجل الذي هو مصدر العلوم ان يكون في صدره ثم في كيفيه حفظه التي قد تختلف من للطالب الى طالب لان يتعلق به سرعه الحفظ والحفظ والتمكن من الوقت وسعه الوقت لحال المهم أن يكون الهدف الأسمى أن يكون من حفظة كتاب الله تعالى والثاني أن يحذر في ابتداء أمره من الاشتغال في الاختلاف بين العلماء أو بين الناس المطلقة في العقليات والسمعيات وهذه من الأمور التي ينفغ العناية بها سواء فيما كان الاختلاف بين أهل العلم قديما أم حديثا ثالث تصحيح ما يقرا قبل حفظه ان يصحح ما يقراه قبل حفظه تصحيحا متقنا اما على شيخه واما على من يضبط المتن الرابع ان يبكر بسماع الحديث ولا يمنع الاشتغال به وبعلومه والنظر في اسناده ورجاله الى اخره وعلى كما ذكر ما لو كان صغيرا في السن حينئذ يسمع ما شاء من المسموعات وأما إذا كان قد تجاوز قابسة عشر والعشرين عن إذن لابد من ترتيب العلوم على ما هو أهم عندهم من حفظ كتاب الله تعالى وكذلك إتقان علوم الآلة ثم المختصرات لابد من حفظها ثم بعد ذلك من أراد أن يسمع سائر ما يتعلق بإلم الحديث ولا إشكال في ذلك قال الخامس إذا شرح محفوظاته المختصرات وضبط ما فيها من الاشكالات والهوائد المهمات انتقل إلى بحث الممسوطات مع المطالعة الدائمة يعني ينتقل من المختصرات إلى الشروحات المطولة وجرد المطولات وهذا يختلف باختلاف العلوم إذ يحصل في بعض العلوم أن يجرد الطالب الكتاب من أوله إلى آخره ولو كان مجلداته وفي بعضها كالفقه هذا لا يحصل أن يجرد المطولات من أولها إلى آخرها وإنما يبحث الفقه مسائل هذا أضط لي للفقه أما أن يجرد المغني من أوله إلى آخره أو المحلم من أوله إلى آخره أو المجموع هذا قد يستفيد العالم الذي رسقه ليتذكر لي المسائل والخلاف أو يحظر لدرس أو نحو ذلك أما الذي أراد أن يتعصل هنا اذا اذا ضبط مثلا فقهيا نقول هذا لابد من تقديمه على دراسه الحديث الاحكام الا لذي يضبط الفقه البته من اصله بمعنى انه لابد ان يتقي مذهبا من المذاهب الاربعه المشهوره ويغني مختصرا كاملا فكان متوسطا او منتهيا ثم بعد ذلك ينتقل الى علم الحديث من حيث احاديث الاحكام واما باعتبار المطولات والمجموع مثلا والتمهيد عند البار والافتاء وتقال ذلك المقدم قداما و و ما شاء الله سنتين ونحمدانه هذه لا يتعلق بالفقه منها لا يحصل الجرد فيها وانما يبحثها مسائل فحينئذ ياخذ المثل الذي قد ضبطه يعتبر اصلا ولذلك كان اهل العلم قديما المثل الذي يعتمده هو المثل المنجح يعني الذي ينتهي اليه ويدرس مثلاً الأجرمية ويضلطها ويعقبها ثم ينتقل إلى ما هو أوسط بين الأجرمية والألفية قد يكون المنحة قد يكون قطر الندى قد يكون الشذور شذور الذهب فأمر واسح ثم ينتقل إلى الألفية وتكون ألفية حينئذ هي المتهاة هي كتاب فكتابك في النحو حينئذ يكون الفية المالك فتستشرحها بشرحه إما أن يكون الشرح مختصر إما أن يكون مطولاً ان كان مطوله كالأشمون مثلا فيعتبر هذا الشرط اصلا هنيل اذا قراتها ايله في موضع اخر تجعلها في محلها في هذا الشرط فهذا الشرح فتمر بك فائله في باب الفاعل مثلا من هم الهوامح للصيوطي لا بد من حفظها ولا بد ان تتذكرها فتاتي الى باب الفاعل من الاشمون 1000 فتكتبها في هذا الموضع ان كان يتسع المحل والا جعلته معك ما يكون أوراقا تلتصق بالكتاب وتكون خارجة منحقة بالكتاب وتقول باب الفاعل مسألة كذا كذا فائدة قاعدة كذا ذكرها السيوط الأشباه والنظاهر ذكرها الجرجال في شرح التصريف الأخير لأن هذه قد توجد في فنون متفرقة وهذا أهم ما اعتنى به من حيث الضغط والكتابة انظر فيما هو في المتفرقات اما ما كان في موضعه فالاصل انه لا يكتب الا اذا اردت حفظه عنيد تخرجه وتجعله في ورقه او اوراق او دفتر للحذاله من, من اجل ان تحفظ ما تكتبه وامم مجرد الخواهد هل ينظر فيها هل ذكر في مضان لها ام لا هل ذكر في مضان لها بمعنى انه اتى بفائده وشرحها شرحا موسعا في باب الفاعل هنا نقول الشريف الجرجاني في شرحه على الكافية في الفاعل ذكر مساله كذا وكذا وبسطها تكتبها في اول الكتاب مثلا هنا في هذا الموضع بحيث اذا احتجتها ترجع اليها اما نقل المساله كلها هذا معناه انك ستنقل العلم كله ان كل العلم فواائد خاصه الشروحات المتعلقه بالمختصرات وهذا الذي ينبغي ان يعتني به طالب العلم اولا يجعل له متنا وهذا المتن هو يكون اصل انطلاقه في العلم يعني تبقى سنين ولو تصدقت وعلمته كبرت في السن عليك ان يكون معك في مالك هي التي تراجعها وتدرسها مرارا ويكون تثبيت العلم عن طريق هذه هذا المتن وقل ذلك فيما يتعلق به المصالح مثلا فيه السيوط هي تكون عصلا وكذلك ما يتعلق بالبيان يقول الجمال تكون عصلا وكذلك المراقي أو تقبل الساطع وصول الفلوك تكون عصلا هي التي يدور حولها طالب العلم وهذا يكاد فيما أعلمه من مشايخنا ونحوهم من من سبق أن هذه الطريقة هي المعتمدة عندهم وليس من الصحيح أن الإنسان يكون مطلقا هكذا ما تضبط العلم العلم بحر لسا سهله لا بد ان كل لك قيد هو الذي تمسك به وهذا يكون في الغالب الفيه ولذلك لن سقط طلاب العلم الذين ارى الذين ارادوا ان يتمكنوا في العلوم الشرعيه ان يجعل له الفيه في كل فن ويقدم قبلها متنا مختصرا والافضل وطريقه من سبق ان يعتني بحفظ هذا المختصر بمعنى انه لو حافظ الأجرمية النظر مثلا وهل ينتقل إلى الألفية مباشرة أم لا إذا حافظ الورقات هل ينتقل المراقب مباشرة أم لا إذا حافظ مئة المعاني أو الجوهر هل ينتقل العقود مباشرة أم لا هذه مسألة يقع فيها خلاف كثير وعلى حسب همة الطالب والنظر في مدرسه والصواب يقال أنه إذا درس المثل المختصر دراسه مختصره هنئ لا يمكن ان يرى ان يدخل مباشره في الفيه وهذا لو دخل في الفيه لا رجع لا يمكن ان يتم ولذلك تجد كثير من طلبه العلم قد يشرع في الفيات وفي مطولات فيما يتعلق بطلب العلم وتحصيله ثم لا يتم من الاسباب انه لم يضبط اصلا قبل ذلك ولابد ان يضبط اول اجرميه فان كان الشرح الذي احضره على الازرميه مثلا مختصرا فلابد من كتاب متوسط بين الازرميه والالفيه اما الملحق ويحفظها كامله او ينتقي ما زاد على الازرمي لان الازرميه تكون حينئذ من محفوظاته واذا قرأ الملحق يعرف حينئذ مثل البيت الذي زاده المصنف على نظم الازرميه فلا يحتاج انه ياتي لا الى الشيخ يبين له ذلك لان الازهريه صارت من محفوظاته فينبغي ينتقي من المنحى زادا يدرسها دراسه متوسطه ثم اذا شاء ان يدخل في الازهريه فله ذلك والمشهور عند العلم عندنا هناك انهم يدرسون الازهريه اولا ثم المنحى ثم قطره الندى ثم يدخلون في افيه ابن مالك سواء كان شرح ابن عقيل او بغيه ثم اذا أخذ شرحا فمن المسحسني لطالب العلم الذي يريد أن ينقح المسائل وأن يبوص في دقائق المعامل والاستدركات على المثل الذي يحفظه وأن ينتقي حاشية من الحواشي التي خدمت هذا المثل تكون معه حواشي هذه فيها فوائد إن كان كثير من المعصرين يزهدون فيها وصوابنا الحواشي فيها ما ليس فيه في غيرها من العلم من التنقيل والاعتراض ونحو ذلك علىه على المصنف ويقيس ما ترتبه له لك الان فيما يتعلق بالنحو على سائر العلوم يكون لك الفيه في كل فن وليس بالصعبه بعضهم يقول الفيه عينك انك قلت لهما سيحفظ 10000 قل لا قد تحفظ 10000 لا اشكال فيه يعني انت تحفظ الفيه في النحو الفيه في الصرف والفيه في البيان والفيه في في وفي النطق 10000 يعني في سنبدا فيه قريبا ان شاء الله تعالى وهناك ألفية في المصالح ألفية في البيانة نحو ذلك هذه أنت لن تحفظها في يوم واحد ولا في سنة واحدة والعلم يأتي شيئا شيئا علمه بالتعلم طالب العلم من المستحسن في مقام المحفوظات أن يجمع في ورقة ما يريد حفظه ويعرضه على, على شيخه يعني متون المشتهرة أو المشتهر حفظها بين أهل علم حينئذ حينئذ يفصل بين المحفوظات وبين الشروحات ولذلك مر معنا انه يحفظ المختصرات ثم يسهب في ها في شروحاتها هذه طريقه معتمده قديم بمعنى انك تجعل لك طريقين فيما يتعلق بالمنهجيه اولا محفوظات تحفظ كل يوم سواء كان عندك درس ام لم يكن سواء كنت في زمن مناسبه في رمضان او حج او غيره يكون الحفظ معك كل يوم وطالب العلم إذا رب وعود نفسه أن يحفظ كل يوم ثلاثة أبيات هذه لو قلت لطلاب العلم لو جئت إلى أكثر طالب علم وقد يكون من من لا يحفظ قلت له ثلاثة أبيات في اليوم ألي عسيرة قال أنه ليست بعسيرة لأنه يستطيع أن يجعل نصف بيت بعد الفجر ويجلس ساعة ونصف بيت قبل الظهر ويجلس ساعة وبعد العصر ياخذ بيته وبعد العشاء ياخذ بيته من ثلاثه ابيات وزياده اذا حفظ كل يوم ثلاثه ابيات يحفظ في 10 اشهر الفيه كامله ويلقى شهرين يراجع فيها اي نيل في سنه يحفظ الفيه في السنه التاليه يحفظ الفيين في خمس سنين يحفظ خمس الفيات سهل ام صعب ليس بالصعب لكن سمحل الله طلاب العلم العجاله وعدم الترتيب وعدم إدارة الوقت وعدم معرفة الذي يقدم والذي يؤخر يظن أن العلم يحتاج إلى معجزة وليس الأمر كذلك لو تحفظ كل يوم ثلاثة أبيع وتبقى تنام النهار كله ليس ثمان ساعات كما قال مصنع ستة عشر ساعة أو ستة عشرة ساعة يعني إذن لو نمت هذا الوقت تستطيع التحفظ في خمس سنين خمس ألفيات واستشراح الألفية خاصه بعدما تاخذ متنا مختصرا من اسهل ما يكون ومن المستحسن كذلك انك اذا حضرت هذه الثلاثه الابيات ان تستشير شيخك في شرح مبسط بحيث لو قراته انت اعطاك جمله حول هذه الابيات الثلاث لان بعض الالفيات في النحو الصافي الاخير قد تكون فيها شيء من الصعوبات فلمده من الفهم العام ان هذه الثلاثه الابيات تتكلم عن اي مساله فقط ليس المراد انك تتقن مع كل كلمه والا صار درس صار شرحا وليس هذا المراد وانما تاخذ البحث العام او المعنى الكلي للجمل لهذه الابيات الثلاث فاذا صار طالب العلم على هذا المنهج في 10 سنين ان شاء الله تعالى و10 سنين يكون ماذا؟ يكون جامع للعلوم يكون جامع للعلوم لانه عنده 10 الفيات و10 ازيات هذه الازيات كله كله علم اذا جمع في الفيه فمعك اصول وفروع العلم اصول العلم وفروعه موجوده في الفيه كامله على الذي تحتاجه بل اعظم من ذلك ان المتون المختصرات هذه التي يجهد فيها كثير من طلاب العزبه الازهريه والورقات وكذلك الناميه ونظم المقصود والاربعين النوبيه الاخيره هذه حوت اصول العلم يعني جمهور المسائل التي يحتاجها النحوي المهمات التي ينطق بها موجوده في الاجروميه والجمهور المسائل التي يحتاجها الفقيه موجوده في الورقات لانه اذا اذا بحث الامر والنهي وعرف جمله من مسائل الامر والنهي وما يتعلق به معنى العام والالفاظ الشائعه والمشهوره في العام إنه حوى كثيرا من المسائل المتعلقة به بوصول الشخص لكن كما قلنا فيما سبق هذا لا يكفي لا يقول أن قال إذن الأجرمية تكفي لا ليس هذا المراد لأننا قد يكون عام ممتدي أو شخص يريد أن يكتب مقال في الصحيفة ونحوه قد تكفي الأجرمية لكن طالب العلم الذي يريد أن يقرأ القرآن فيكون من المستنبطين ويكون ممن يغوص في أعماقه مع أن القرآن وأشراره هذا لابد أن يكون مليا بلغة العرب كما, كما مرأ ان اذا الطالب العلم جعل له خطه مكتوبه فهو حسن له لانه مما مما يفيده ولا ينتقل الى متن وقد جاء وحده فيما هو مكتوب عنده لانه شيء لان الشيء جدوى اذا لم يكتب هي اذا الطالب تردد مع ماذا مع, مع العاطفه والعاطفه دي جهيله في لعبه طلابه كلما تحمس للحديث صار مع حديث مل منه فإذا به جلس مع طالب علم إذا به يقول قال في المراقي قال كذا ورجح الرازي تحمس إلى أصول الفقه فدخل في أصول الفقه مل منه وجد من يتكلم في لسان العرب هكذا نقال هذا لن يستفيد من من العلم هذا موجود بالفعل موجود أن هناك من ينتقل بين علم وعلم لمجرد أن صديقه قد أو زميله قرينه قد بدأ في حفظ كتاب كذا أو أنه انتقل إلى بلد كذا إلى آخره يقول هذا كله من الأمور العائطة من أحسن ما يعالج هذه الأمور أن تجعل لك الخطة هذه الخطة تكون مكتوبة مدروسة لو جلست اسبوع أنت تكتب متن تستخير وتكتب متن وتستخير مت وتكتب متن لا إشكال فيه وتعرض ذلك على عالة شيئا ثم بعد ذلك لن تخرج عن, عن هذه الخطة البتة لو قيلت بلان سيشرح كتاب كذا وعندك درس هو مدروس في وقته ينبغي ان تكون العاطفه قد اخذت بي بزمامها بمعنى انه لن يكون مفلوتا وهذا من الامور التي منبغي ان تكون ولذلك قال اذا شرح محفوظاته المقتصرات حينئذ ننتقل الى الى المطولات وهذه المطولات يستفيد منها فائده كبرى اذا كان عنده مثل طويل كبير في العلم يجعله اصلا ويفتار له شرحا من الشرحات التي أثنى عليها أهل العلم وحبذ لو كان على هذا الشرح حاشية حينئذ قد جمع العلم ولا تظن أنك إذا أردت أن تضغط علما ما لابد أن تشتري جميع ما كتب في الفن هذا غلط نحن نقول كثرة المصنفات هي من أكبر العوائق عن التحصيل كثرة المصنفات من أكبر العوائق على التحصيل ولذلك لو ضبطت شرحا مطولا مثل مطول عندك من العلم ما قد يكون ما ليس عند غيرك ممن جمع الكتب اي المقصود فقط الجمع بل المراد الفهم والضبط نعم السادس السادس اول ما حدد الشيخ في تدريس مواد الاقراء بل الجميع احتاجت الى ذلك فاين نلجد الخير او القصي وهذا هو تقنينا كما قال اذن يمكننا رؤيه انظره للنص القراني واداه السوره القرانيه منها شيء ويجني على الوالده في خدمتي والمساعده ايضا فان ظاهر النص وشروحه والدينه وان تصرف في علاقه على السناء نفسه فقط اذا اكل فان ذلك اعمال الحصول جنيه عدم فلاح وعدم فلاح التنبه بل يعني ان درس المجموع حل وقت تاريخي ومحدد يحتمل انه ذلك ويجارب أصحابها حتى لكل درسي منها ولا الأمريكية الأمريكية منها. من هذا ولعمل إن كان الأمر لكذلك بالحبيص فإن أعجز عن ضرط جميع يعدانا في الأهم فالأهم منها ويبدأ أن يتذكر الفراغ منه مجلس الشيخ وعقه من الفواتن والفواتن والفواتن والفراع لفواتن ذلك وأن يعيد كلام الشيخ فيما رينه فإن في ملاكرة أحد مع مضيما والمتظاهرون بالدين وكان جماعة من السلف يبدؤون بالمداعبة في بيان الاجاب فما هذا يقوم حتى نسمع ولا نصمت فاذا نجد قال ومنذكر وقال اذكر من النصائح المهمه ان يلزم حلقه شيخي التدريس والاقراء بل وجميع مجالسه اذا امكن فان لا يفرط في درس من من الدروس والا يتخير بين درس ودرس الا اصل ان الطالب اذا التزم مع شيخه فانما يحضر كل ما يدرسه الشيخ هذا العصر الا اذا عسر عليه بعض العلوم ولم يكن اهلا للتحصيل فيها او النظر فيما يقيه الشيخ حينئذ الله ان يتاخر وام العصر فهو ان يحصى على ان ياخذ جميع ما يدرسه شيخه لانه قد لا يعيد ذلك الدرس ولا يدرس الكتاب مره مره اخرى وان كان الشائع قديما ان العصر فيما يحفظ انه يكون هو الذي عليه ملاق التدريس فلا ينتقل اليه لا فلا ينتقل عنه الى غيره ولكن في الازمنه المتاخره غالبا ان العلمي اذا درس كتابا الا اذا لم يعود اليه البت خاصه مع وجود ما تسجيل نحوي فان العلمي يحيلون طلبه العلم اذا درس كتابا الى الى المسموع هذا كذلك لا باس به وان كان الاولى اعاده ما درسه سابقا ثم اوصى ب أن يتذاكر مواطب مجلس الشيخ ما وقع فيه من الشوائد والضواب والقواعد وغير ذلك هذا كذلك مما محق العلم بسببه أو عدم وجود المذاكرة والمدارسة من بين طلاب العلم يكاد العلم أن يكون على الأوراق وفي الذهن فحسن وطالب العلم كلما أكثر من المذاكرة سواء كان مع غيره أو مع نفسه عنئذ كان العلم أو كان في نفسه ولذلك ينصح بعض العلمني بانه اذا صعب على الطالب فهم مساله فليحفظها وليرددها فليحفظها وليرددها وجرب هذا جربه كذلك وكان ذلك ينصح به شيخنا الامين العربي حول الله تعالى اذا عسر عليك شيء فاحفظه وكرره مره ومرتين وثلاثه تجد انه تفتح عليك المساله بعد بعد وقت واما وقت المذاكره هذا يختلف باختلاف الأشخاص والمزاجات التي تتعلق به بالناس لكل ما يليق به فمنهم من يستأنس به بالليل ومنهم من يستأنس به بالنهار حين إذ من يستأنس بالليل فالذكر فيه ومن يستأنس به بالنهار فهو كذلك ولكن من المجرب عند أهل العلم وكثر الثناء عليه هو مذاكرة الليل لأن فيه صفاء للذهل وفيه بعد كذلك عن المشاغل الناس انك لو جلست تذاكر بعد العصر يحتمل ماذا يحتمل الزائر وقد تخرج للصلاه ولا ترجع مبكرا الى اخره هذه عوائق انك ستترك ماذا ستترك المذاكره لكن بالليل هذا لا يعتبر فيه شيء من من ترك المشاغل وعلى كل الامر فيه فيه سعه قال وكان جماعه من السلف يبتدئون في المذاكره من العشاء فربما لم يقوموا حتى يسمعوا اذان الصبح هذا على قله قد يقع ان هو يذاكر العلم او يتباحث مع اخوانه وقد يترقب قيام الليل والوتر رحمه ذلك بناء على ما يكون نفعه متعديا لان هنا تعارض امران لانه هنا قد تعارض الامر الاول ما هو نافله قاصره او قيام الليل والوتر رحمه ذلك الامر الثاني وهو المذاكره وهو علم والعلم نفعه متعدي فقدم ولكن هذا ليس على ليس على أمور المستمرة المستقرة المطردة إذنما قد يقعوا في بعض الأحوال ثم قال فإن لم يجد الطالب من يذاكره ذاكر نفسه بنفسه كما أوصيناكم في مرة سابقة إذا لم تجد هل أن تذاكر مع نفسك إما أن تضع شيئا محسوسا أمامك أو تقف أمام حمود نحو ذلك أو حاخط فتشرح كأنك تشرح ليه ويريد وهذا لو جربته في درس او درسين او ثلاث وسمرت على ذلك لوجدت لو له اثرا كبيرا حينئذ قد يكون الانسان في بدايه امره لابد ان يكون شيء امامه ثم بعد ذلك قد لا يحتاج مباشرة ما يذكر المساله يكررها مره او مرتين او ثلاث لان الشيء اذا بحث ونظر وتكلم به طالب العلم استقر وثبت هذا امر مجرب حتى في التدريس الشيء الذي ندرسه يبقى والشيء الذي لا يدرس هذا يحتاج الى مراجعه يحتاج الى شيء اخر المتن الذي يدرس ولو مره واحده يستقر كثيرا ولو ترت منه شيئا من المراجعه ونحوه اذا عاد اليه مباشره يرجع لكن المتن الذي لا يدرس هذا يحتاج الى مزيد عنايه ولذلك قال فإن لم يجد الطالب من يذكره ذكر نفسه بنفسه وكرر معنى ما سمعه ولفظه على قلبه يعني المسموع والملفور كرر على قلبه من حيث المعنى وكذلك حبذ لو تلفظ به أو أحسن تلفظ به أحسن ليعلق ذلك على خاطره فإن تكرار المعنى على القلب كتكرار اللفظ على اللسانه سواء ام سواء يعني كان المصنف يوصي بماذا باستحضار المعاني وهذا قد لا يكفي قد لا يكفي لمده من من التلفظ فان كان الامر كذلك حينئذ يستقر المعنى ويتبعه كذلك اللفظ وقل ان يفلح من اقتصر على الفكر والتعقل بحضره الشيخ خاصه ما يتركه ويقوم ولا يعاود يعني الذي يسمع فقط من الشيخ ولا يكرر بلفظه وانما ينتبه بالمعاني يعني كانه يعقل لكنه لا يرجع بعد ذلك فيذاكر ويعيد ما ذكره الشيخ قال قل ان يفلح قل ان ان يفلح لماذا لكونه ليس ليس العلم هو الجلوس بين الشيخ فحسب علمك ان تفتح كتابه وانتهاز الطالب للعلم الطالب العلمي قبل الكتاب قبل الدرس واثناء الدرس وبعد الدرس لك ادب قبل الدرس ولك ادب اثناء الدرس ولك ادب بعد بعد الدرس وما يكون قبل الدرس وبعد الدرس افاد بمعنى ان الذي يحفظ من طالبا من الشيخ طالب الذي يحفظ شخض حفظ انتهى فنجد انت الذي تريد ان تحفظ فاذا كان الامر كذلك فالعمل والعهده عليك انت انت الذي تبحث وانت الذي تقرا وانت الذي تذاكر بالليل وانت, وأنت الذي تراجع وانت الذي تكرر من اجل استقرار المعاني والالفاظ اذا العمل كله على طالب العلم اذا ما فائده الشيخ شيء فائدته أن يدلك على المعاني الصحيحة في مواضح ثم أنت تسير وتأخذ بي بالركبي إذن أكبر مسؤولية على الطالب دون المعلم والمعلم إنما يفتح لك الطريق فقط وبعد ذلك أنت الذي تسير انت الذي تسيئ وقل ان يفلح من اقتصر على الفكر والتعقل بحضره الشيخ خاصه ثم يتركه ويقوم ولا, ولا يعاوده هذا النوع ان كان الذي يسمعه في باب المعتقد وفي باب الفقه فقد يثفيل يعني طالب العلم الذي لا يذاكر ولا يحصل ولا يحضر ولا ولا يحفظ لو كان في باب المعتقد قد يسمح يستفيل لا شك بذلك ولذلك قد يجلس العوام في مجالس تتعلق به باب المعتقد فيستفيدون ويتعلمون وأن يكون طالب علم بمعلم هذا أنه يحفظ المثنة ويلحث ويؤلمه الصلف آخرين وكذلك فيما يتعلق بالفقه إذا كان المعلم يرجح على ذلك يستفيد طالب العلم لأنه سيستقر عنده القول الراجع لكن كتقرير المسائل على وجهه لن يستفيد لكن في علوم أخرى كالنحو واصول الفقه والصرف والمنطق ولا هذا ذلك البيان بهذه السبيل يكون قد ضيع وقته يكون الوقت هنا فيه ضياع حليل الجلوس وحتى في حلق العلم وليست غايه طالب العلم كما قد يقوله البعض انه لولا لم يكن الا ان يقال لقوم مغفور لكم وهذه همه الاعوام مش هم الطلبه العلم طالب العلم لما يجلس لماذا من اجل ان يتعلم ولا من هو الذي يجلس من من اجل ان يقال قوم مغفور لكم هي نعمه فائده ولا شك ولا نزهد فيها لكن ليس هذا المراد اننا نزهد في هذه الفائده انما هل هي المقصوده بالذات تجلس حلقه علم من اجل ان يقال لك قوم مغفور لكم لا وانما من اجل ان تتعلم هذه غايه اعظم من تلك الغايه وتلك غايه العوام اشباح العوام نعم السابع اذا حاضر الشيخ سلم على الحاضرين وخص شيخه بزيادة أحية وإكرامه. وكذلك يسلمه منصاره. وعدل أبوهم من هنا قدمك في حال أخيهم فيه من المواضع التي لا يسلم فيها. وهذا خلاف ما عليه العرف. والعمل أولاك ينتجه ذلك في شخص واحد مشتغل بحب نفسه وإكراره. وإن سلم عليه فلا يسلم صاحب هذا المجلس والحاضرون للتقدم او كانت مزيته او كان يعلم بذرع الشيء والجماع لذلك ولا بس ولا ينفي احد المجلس او تزاحم اصلا والاثر الغير المجلسي لا وهو انما يقوم في ذلك وصاحب العلم والقوم يدفعون بها من بحث لمعاشه لبره منه او لجوده كثير الصدق او يثمر توقيده والصلاه ولا ينبغي لاحد ان يسرى جمهور quae sunt pro aulae و اسئله قال الدرس على المجلس في سؤالنا نشكر عليه ونفهم لماذا يعتقد لابد تتوقف في ممارسه الجواب والتفادقي ماذا اذا عقد في ذات التوقف في ممارسه الجواب وهذا هو السؤال وقال عمر رضي الله عنه من والله وجهه ومن بعده وقال ابن ابي حاتم اذا علم له مستحب ولا مستحب وقالت عائشة قال في 2 وقال ابو سعد زريق وطلال عن ابي الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله لا يستحي من الحق يا عاد المواقيت المسلم لاجلما ولبعض الروايات وليس عاد طول السواعد وانما تمام عاد طول السدود هذا الجبني وقد سبب الشيء قائم بتراد الى مدي خده وان اقضاء الدواب لا يرض في الحاله عليه وقد تقدم وكان ذلك باغي الاضواب لا يسري من سواد وكذلك ليس من قول من الافهم اذا صار الشيء لان ذلك يكون عليه مصح الاجر العاجل والاجل اما العاجل فهو نقص هذا او عليه فروع واقوال شيخ فيه الصدق والورع والرضا والاخره قال قال علي منزله المه في بين الحياه والانف وقال لقد وجد في هذا العائد انهم ليسوا مستهله الفريضه بل يوصلون التدريب لفهم بطاقه المسائل فيتساءل وفريقه نعم هل تطبق على علماء الصراحه الذيه الى توضيح الفهم والتدريب بمجرد الاسم نعم ادب السؤال يا عم. عمه عما اشكله لا شك ان الطالب قد يحضر درسا ان يفهم شيئا ولا يفهم اشياء نيل من المستحسن اولا قبل ان يسال من المستحسن ان يبحث هو ولذلك لو كان طالب العلم قد تهيئ للتقصي وقرع شرحا مبسطا لما سيشرحه ليل قل عدم فهمه لبعض المسائل وانما يرد السؤال يريد الاشكال غالبا عند عدم الاعداد والتحضير للدرس هذا ليس من الادب للطالب العلم ان يحضر درسا الا قد هيأ نفسه ابتداءا ولو ان يقرا قراءه عامه ولو لم يفهم حينئذ اذا شرح له الامر يكون اوضح به في الذهن فاذا حضر الدرس كان قد فهم شيئا قبل الدرس حينئذ يزداد فهمه بشرح الشيخ وما اشكل عليه قبل الدرس بعنيد قد يزال وقد لا يزال فانزال الاشكال بشرح الشيخ فلا اشكال وان بقي الاشكال فهو بين امرين الاول ان يرجع فيعتاد البحث بحثا مصغرا يليق به وهذا مستحسن عند بعض اهل العلم واما ان يسال عما اشكل عليه او دائر بين بين امرين اما ان يرجع فيبحث بمعنى انه قد يأخذ مثلا مختصرا كالأزرمية مثلا فلا مأس لطالب العلم أن يجعل شرحا إذا كان شيفه يشرح شرحا فيجعل هذا الشرحا هو الأصل ولمانع أن ينظر في شرحين آخرين يكون هذان الشرحان كالمرجعين له فإن وجد حل الإشكال في هذين الشرحين فبها ونعمة وإلا سأله سأل شيفه فإذا كان الامر كذلك ان يربط كل سؤال لطالب علم عما استشغله في الدرس هذا العصر فاذا كان الدرس في النحو فالسؤال يكون فيه في النحو وليس مطلق النحو نحن ندرس الفاعل فاذا به ياتي سؤال احيانا عن الاشتقاق هذا يحصل وكذلك نحن ندرس في عقيده فاذا به ياتي سؤال في الفقه قل هذا ليس بلائق لطالب علم ان يسال في درس يتعلق بعلم معين بكتاب معين بباب معين ثم يسأل عن مسألة لا تتعلق به بهذا الباب هذا ليس بلائق لي لطالب العلم إلا إن كانت فتوى نازلة يعني أمر الواقع حينئذ السؤال لا يكون مستشكل لكن الأصل في طالب العلم أنه إذا استشكل شيئا حينئذ أصب أن يبحث وإذا بحث حينئذ يستفيد فوائد جم أولا معرفة المراجع التي يمكن أن يبحث بها وهذا حبذا لو رجع الى شيخه واعطاه بعضا من المراجع ثانيا يتعلم كيف يبحث لان كيفيه البحث هذه علم فيفتخرها بعض طلبه العلم اذا اعتاد من البدايه ان يبحث عما اشكله عليه اذا اعتاد ان يبحث مساله لم تبحث اصلا وهذا قد يعين في تصنيف مصنف او تلخيص كتاب او نحو ذلك واذا رجع الى شيخه وساله عادا مما استقر عند اهل العلم وما ذكر المصنف هنا يدل عليه نعم المتراسل لعند المواضيع انواع من المتطلب والمراشع والشيء بذاته به ويستلهم مثالا وان لم يكن شيء مثالي اراني فقدريا قوم للكتابه بالنظر وإذا الى الالف قرنين فوارحا وتجديد امور اتعادات بعد واذا تساوى ما يتعلق به من النوبات فيكون حاله يجلس في يقرا عليه الطالب نفسه يعني ما يسمى بالدروس الخاصه وهذه افسدها اعظم مما صالحها ولكن قد يرتضيها بعض اهل العلم وقد يحتاجه بعض طلبه العلم فان حصلت هذه النوبات فالاداب المذكوره تتعلق بها نعم. a yeah. هذه الفصول الثلاث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وكما ذكرنا سابقا ان منهجيه على مرتبتين ينبغي ان يحفظ طالب العلم هذا الامر منهجيه على مرتبتين منهجيه تتعلق ب كونه يصلح قلبه ظاهر ليصلح باطنه وظاهره وما يتعلق بي تعبدي وتحقيقه صلاح القلوب ونحمده فماذا هو الاساس الذي ينبغي العنايه به والاهتمام به لانه لو نجا من امور تتعلق به اضاء المحرمات القلب واندم عليه من واجبات تتعلق بالضايع ولولا لم يطلب العلم فهو على خير عظيم اذا صلح قلبه وامتثل ما امر الله تعالى به من صلاه وصيام وزكاه وكان سالما القلب صحيحه قلبه لين هو في سلام لكن لو بدأ في طلب العلم دون ان ينظر في هذا الباطن واصلاحه هنذا قد يكون على خطر عظيم ولذلك ليش كلما طلب طالب العلم العلم يكون على على خير الا اذا هداه الله عز وجل وكما مر العلم بدايه هدايه, هداية التوفيق العنايه هنا اذا مما ينبغي تنبيه عليه لان هذا مما قد قصر فيه كلام في المنهجي انتصر عليه طالب العلم بالجهل ان هذا هو الاساس لطلب العلم وانه لب المنهجيه او ما يسمى بالمنهجيه في طلب العلم اظن ان المنهجيه هي ان يحفظ وان يحفظ ولعلك رايت وهذا من اشهر الكتب التي الفت في المنهجيه كتاب تذكره السامع من اهم واشهر الكتب اكثر الفائد لم يسمي لك كتابا واحدا مما يحفظه طالب العلم وانما عبر به بجمله وهي قال يحفظ المقتصرات ثم الذي يفسر لك هذه الجمله هو هو شيخك وما اشتهر فيه في ذلك الزمان ثم إذا أتى على المنهجية وتعبد لله عز وجل أينئذ تأتي مسألة حفظ البتون ونحو ذلك ومن أحسن ما يمكن أن يضبط هذه المنهجية أن يضع له خطة مكتوبة يسير عليها اكتداء وانتهاء وإذا لم يكن له خطة مكتوبة أقول هذا وهو مجرب عند المنهج عند بعض طلاب العلم الذين حصلوا وستفادوا من هذه الطريقة أن يكون ثم خطة مكتوبة ولو في صفحات ولو جلس فيها أياما وشعرا يكتبها ويعرضها على شيء ثم يبتزمها ولا يتعداها ألبت أبداً أبداً في الأدى لأعلمت بالذي إن آبت العلم وما نتعلم بتصحيقنا وردنا وعبرنا وقرنا وحراءنا وعادنا شرط لا نشترط بالنسبه له وان يترضي ان يشرب الدواء المسجل الا فيما يعاد عليه قصير العاده او المتزود لذلك ذكر المشرع المبالغه في التحسين الخط وان اهداه لصحيته ورفضه ولا نستلم كتابا مع افاده جرائه او دواء هذا الباب والباب الاتي هذا يتعلق بما قد شاع على ذات اكثر ما سيذكره رحمه الله تعالى لم يكن موجودا في هذا الزمان كان عندهم النسخ وما يتعلق به من من ادات لكن في الازمنه المتاخره صاله لما سبب طباعات الكتب وكذلك الفهارس المتعلقه به بالكتب فاغنى طالب العلم كثيرا مما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى لكن اولا ذكر او ذكر لان حاله العلم هي الكتب وإذا كان العمر كذلك أنذن ينبغي العناية بأن يجمع ما يحتاجه في إنشاء مكتبة تتعلق به بعلومه على جهة العموم فطال ينبغي لطالب العلم أن يعتني بتحصيل الكتب المحتاج إليها ما أمكانه الذي يحتاجه إذا الذي لا يحتاجه لا يحتاجه إليه الذي لا يحتاجه لا يحتاج إليه شراء وهذا هو الأصل أن يشتريها وإلا فإجارة او عاريا يعني اذا راد ان ينظر في وليس المراد انه يستعير كتابا ويضعه عنده لعله ينظر لي في المستقبل لا ان احتاج كتابا حينئذ له ان يستعيره ان كانت الاعاره فيها محموده لانها الهت التحصيل ولا يجعل تحصيلها وكثرتها حظه من العلم ليس كلما كبرت مكتبه طالب العلم كبر عنه كذلك أن كلما كبرت مكتبة طالب العلمي ولم ينظر فيها ازادت الغضرة عليه وإذا ازادت الغضرة عليه دلت على ماذا؟ على أنه لم يفتح هذه الكتب لذلك ذكر بعض أهل العلمي قالوا إذا زغت طالب علمي وجدت الغضرة على الكتب فاعلم أنه ليس في طالب علمي لماذا؟ لأن وجود الكتب لا يدل على العلم وإنما الذي يدل على العلم هو التحصيل والفهم وكم منه طالب علم عنده ذله وضيق يد في شراء الكتب لكنه ان وصل الى يده كتاب خاص من المتون التي تحفظ تذاكر من ذلك اذا به قد حفظها وهذا هو المقصود قال ولا يجعل تحصيلها وكثرتها حظه من العلم وجمعها نصيبه من الفهم كما يفعله كثير من المنتحلين الفقه والحديث فالاله والمرض والداء قديم من كتبه لا يدل على على العلم لأنه من الأمور التي يستحسنها ضعافه الهمة قد يظن الطالب أنه كما قد يستحسن البعض مثلا الجلوس بين يدي العالم وما أسهل هو أن يجلس ساعة ساعة نص ساعتين إلى آخره ثم يظن هذا هو طلب العلم هذا أمر يسير حينئذ لو وافق النفس قل هذا لا يدل على أنه قد طلب العلم إلا ما يتعلق بالفوائد الشوارد كالفقه والعقيدة قد يحصل بعض المسائل كغيره من العوام وأما سائل الفنون فلن يستفيد من جلوسه البتة إلا أن يقال له قوموا مبخورا لكم كما وكما سادقا وكذلك ما يتعلق به ساحة المكتبات ونحوها لا يدل على غزارة العلم وكفرته بل كثرة الكتب والمصنفات هي من أهم وأكبر العوائق التي عاقت قلاب العلم عن التحصيل ويظن أنه لو وجد مئة تفسير ويظن أنه انه لن يكون مفسرا حتى يمر على هذه التفاصيل كلها ولا اليس ي... الامر كذلك البت نعم فالسنه يستحب اعاره الكتب للكتب لمن لا وعليه فيها ممن لا طارئ فيها وكثير عون على يده والاول اولى لمن فيه من الاعانه على الدين معنا في الطاقه العاديه من القوم والاجر قال رجل لي ابي عادل يا عادل كتاب مما يعني انه الصوره للمجاري في زاين بما هو اكل لذلك وحاتى ان تستاذن الناظره فيه وان نسقط من باذن صاحبه او ناظره فليته من ورقباص منته او على الكتاب يستحقه عاره الكتب لمن لا ضرر عليه فيها ممن لا ضرر منه بها يعني بهذا القيد فهنا علم انه تضمر بي من اعاره حينئذ يمتنع الامر وقال قوم اوكرها عليتها قوم قالوا الاول اولى على كل هذا مرجعه الى صاحب الكتاب والاولى ان يقال بانه ان وثق او وثق فيمن ياخذ الكتاب فلا باس به إعارته وإلا الأصل أن الكتاب يكرم ويعظم ولا يعطى لكل أحد نعم السالف إذا سهر من الكتاب يطالعه ولا يوضع على فوق مفروش منسوع بل يضعه من كتابين أو سيني أو كرسي أو كرسي الكتب المعروف إلا يستثناء لا يصح على تقطيع عقه وإذا وضع في مكان منصوبة فذلك عادت سيني أو تحتخذ منه معنى والله ولا هذيهم بينه وبين رقب سلوب ولا دوار ثم تفسير القرآن، ثم تفسير الحديث، ثم أصول الدين، ثم أصول, أصول, أصول القرآن، ثم, ثم النحو والتصريف، ثم أشعار العربي، ثم العمور فإن استوى إلى ذلك أعلى أكثر من أكثر من قرآن وحديثاً، فإن استوى لك من جلالة المصنف، فإن استوى لك من جلالة المصنف there no. اسمها وفيه <تصفيق> بحث يظورها هنا ولا تخلص صالات الكتابه ولا وضع في صدر النهار تنفع فالاول اذا نسخ شيئا من كتب العلوم الشرعيه فينبغي ان يكون على طهاره ومستقبل القبلة اما كونه على طهاره فيمكن ان يقال انه في في طاعة والاصل في جزء الطاعة ان يكون على طهارته واما مستقبل القبلة هذا ليس فيه دليل كما كما مر وقوله كلما كتب بسم الله تعالى اتبعه بالتعظيم وهذا كذلك من الاولويات ولو ترك ذلك ليس به امن غير جاهز ولكنه من الامور المفضله مستحبه عند اهل العلم وكذلك ما يتعلق باسم النبي صلى الله عليه وسلم ان صلى لفظه لم يتعين عليه الكتاب ولكنه يستحسن له ان يكتب ذلك وان تكون الصلاه كامله دون دون اختصار ولا يختصرها كما قد شاع عند كثير من ارباب الحواشي وغيرهم من المتاخرين واذا مر بذكر الصحابه لا سيما من الاكابر منهم كتب رضي الله عنهم وهذه الصيغه قد صالحه اهل العلم على تخصيص هذه بالصحابه رضي الله تعالى عنه واذا ذكر غيرهم قيل رحمه الله تعالى هذا مجرد الصلاح وليس عليه دليل واضح بين وانما الذي دل دليل على ان الله تعالى قد رضي عن الصحابه وهذا لا يمنع ان يقال امام احمد رضي الله عنه او الامام فلان رضي الله عنه ولكن هذا التخصيص اعتبر من الصناحات العرفية فخصوا الصحابة بالترضي ومن بعدهم به بالترحم والعكس كذلك الصحيح ولو قيل عن أبي بكر رحمه الله تعالى كذلك الصحيح لا إشكال فيه ولو قيل قال ابن قدامى رضي الله تعالى عنه فهو الصحيح لكن هذا مجرد الصلاح الفحس وليس فيه دليل شرعي البت قالوا لا يكتب الصلاه والسلام لاحد غير الانبياء والملائكه على جهه الاستقلال وهذا صحيح في المساله انه هل يجوز ان يصلي على غير الانبياء لان قال ابو بكر صلى الله عليه وسلم وقال امام احمد صلى الله عليه وسلم الصواب ان يقال اذا ذكر ذلك تبعا فلا اشكال فيه بمعنى انه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وانكر ابو بكر ويصلي عليه مع هذا لا باس به وام على جهه الاستقلال فهو كذلك جائز بشرط أن لا يكون شعارا بمعنى أنه كلما ذكرت خلان من الأئمة حينئذ صليت عليه قل هذا لا ينبغي لا ينبغي إنما يكون ماذا أحيانا لو قال مرة واحدة أبو بكر صلى الله عليه وسلم لا بأس بذلك لأن الصلاة في الأصل في جنسها والتسليم في جنسه ليس من خواص الأنبياء والمسلمين بل هو امر عام لكن من جهه ما يتعلق بالشرع الذي جاء اورده هو الصلاه على الانبياء هنئذ فعله مع غير الانبياء الا لم يكن شعارا فالاصل في فيه الجواز واما اذا وقع على جهه التبعح فهذا لا اشكال فيه ولو كان مضطردا نعم السادس يجب ان يتم الكذا في محاضره جيده الجوائز المقاراه بالاقلام والمشي الواثقه ولا تستعمل في ذاتها ولكن ما من محاط عليه قلص صبيده وفي حين ان الضغط الرئيسي لهذه جدا والالم حصلنا صبر وكفينا الحمد لله لان لا عاده الامور نحتاج <تصفيق> ان نرجع اليه السائل لازم المقابله على اصل الصحيح وعلى شيء ان يقول ما يمشي من مشي ويعلم المستعجل ويرى اي قال المتحدث ويبلغ قد المواقع التصريح وإذا كان النص ساقط وما تجب منهم من الاصل الوثقه يثونه فكانت سقطان او اكثر جعلنا النص من اليدي الكتابه اذا كانت تسريحا على يمينها واذا كانت تسريحا على يسارها تعد اول الاصل فيما لديها ولا يسجل الكتابه والاصل بهاشيه ورقه بل يترك خدارا احدى الحافه اذا احتاجت الى رواه ثم يذكر في هذه التغريق صح وبعدا صحه المذلات التالي اخر الكلام في متن الكتاب على عدد مسائل الكتاب التاسع نباسه كتابه حواشي والمواعظ والتنبيهات المهمه على اعراس كتاب اهلكم ولنكن فيها نصح واغره وعليه التدقيق وباطرني ذكر عليه حاجه وافاده المراهم يكون وباقوه يكون في اخرها مدى المتعلقة بداية الكتاب مثل المفتدنين على إشكال أو حراس أو رقص أو خطر ونحو نحو, نحو, نحو ذاته ونن يساويه بنظر المسائي والفروع الغريبة وننفذر الحوالات كثرة تدوث فيه الكتاب أو يضيع المواضيع بعد طريبها وننفذر كتابه بين المسك الأصر وقد فعله بعضه بين الأصر المفرارة بالحمر وخيرها وترك ذات وترك ذات كل هذا وما سبق لا يحتاج اليه الان لما الطالب يختار ما قد يمكن ان يجعله مسوده او ملحقا بالكتاب ودراسه هذه المساله ذكرها هنا اكثر من من يحتاجها من ينظر في كتب المتقدمين مخطوطه ونحويها دراسته حينئذ اكثر من سعى بذلك ما من تكلم في علوم حديث الحديث من صلح الحديث يقر هذه المسائل على ذات التوسع الذي يحتاجه طالب العلم هو أن يكون معه في الراس أو نحو ذلك يكتب فيه الفوائد وأما ضبط المثن هذا لا شك أنه يشكل ما يحتاج إلى إشكال لما يكون معه مع المعلم وإن كان ثم سبط زاده كيفما أراد سألوضع رقما ووضعه في حاشية في اليمنى أو في اليسرى أو في أعلى الصفحة أو في أدناءها يختار طالب العلم ما يتناسب معه وليس بشرط ان يتبع من من سبق في ذلك اهم شيء ان الفوائد التي لا بد منها ان يجعل لها قررا خاصه هذا الذي مراد ان يعتني به طالب العلم سواء جمع قواعد او جمع اصول او اختصر كتابا او وجد ابياتا تحتاج الى حفظ ولو لم تحتج للحفظ ان مراد ان تكون جاهزه عنده فلا بد من تراريس يعتمدها وامما الكتاب نفسه هذا لا يجعل فيه الا الفوائد التي تتعلق بالمسائل النفسيه وهذا كما ذكرنا سابقا في المذل الذي يقطع كالالفيه والمراقي والحال ذلك والشرح الذي يعتبر مختارا حينئذ ما لا بد منه جعله في موضعه وما يمكن ان يستغنى عنه في الموضع جعله في ورقه منفصله وحينئذ يبحث عن طريقه لحفظ هذه الورقه او يجعل كراسه عنيدا يجعل له طريقه لحفظ هذا الكراسه وما عاد ذلك مما ذكره المصنف مما لا يحتاج اليه ابدا نعم العاصي درس الكنار دي رواه البخاري والترمذي في حصول الحمره فانه راى thanks mm -hmm. او يغلب ذهوا او يقع في الصمت وعلى الجانب في ذلك كله من لساء الذكر والحاضرين والجموع العربي ورايتوا الله ولا نشك باطل عليها والسبحان يجد الذكر على الانسان التقي مره من دراسه وقت الدرس مع انه كان دائما بمريض في مدرسه قريب لمدرسه وماذا في هذا الله الخامس ان لا يشتغل بها المعاشره والصحبه ولاطا من صلتها الذين هذه والذي لا يقع على شفهه ولا لسانه ولا يذكروا هذا ويقرؤوا الا ويقرؤوا العشرة فيها تنه لان نفس الحال وتغير هذا تقدم والذين محصل اذا المتوسط من ذي الامر يضرهم من يقع عليه فليناس فليناصحه وليمنه في الليل والظلام ولا نهاري وليكن له هذا هدف مناده ظهور الطالب مع طول المقام في المدارس وصاحبه في ظاهراته الهيه وتجول سماء الدروس فيها والتقدم الغير عليه بكثره التحصيل والنضال نفسه انه يرني في استفاضه العلم الكبير ويحاسب على ما حصل فيه من قرره مبرره فيها عذرا فان المدارس أن يمكن أن الدراسة التي يسكنها في إفشار السلام والإدخال والأدلة والإفترار وقضاء على محق الديرة والصحة والبفورة في الدين والهدفة لأنهم هم تليل وأحاداتهم وطلابهم ويتغافلوا عن تغسرهم ويتغفروا لهم زدنا ويسروا عبراتهم ويشكروا محسنهم ويتجاوزوا عن نسيئهم فإذاً يستطيع فاطرهم لسوء جيراتهم وفوث تصدفاتهم ومن غير ذات كبيرتهم عنها سيرى في ذلك قلبي واستطراد قلبه واذا استمع قلبه فاننتقل من غير هذا فان ذلك ضروم للمبتدئين جدا واشد منه قرار هذا فلا تقولوا ان كتاب الى كتاب كما تقدم فانه علامه قليله وعلامه على الباغي والذي وعدم الفلاح فالسابع ان يختار بين اليودي ام كان استمع في هذا على ومن الأذى على الدهر قصده ومن الأذى الجار والكذاب ووقفي حق الطريق واقتلاع صاقه ومن لزم الجنس ومن لزم الجنس التشبه بالجنس والمسافر العادي من الذال ورفع الصعود الينا اولى بالمجتهد ويجمع في خاطره ما كان خير صالحين وقد تقدم قول الطبري ان الضروره تؤدى بالذم وان الطريق المتهم ومن يقص ومن يقص والعليل المسائل الفقهيه اولى به والمرض التي تطالب من الباب او من المجلس اولى من موضوء كبير والمرض الداخل التي يحتد الاحاد فيها من المرور او قصد الدرس او الخروج منها والمحتامين والاولى لا يسون المرسل واسع الوجه او صغير المسله فيها ولي قائم وان لا يذكرنا ان يسكن في مدينه تامر ليغادوا عليها او فيها او لا القوه التي يشرف على اصلاح مدرسه وان لا يرى الفقيه الذي يخشى الى ذنبه من فيه ريبه او شر او فيه, فيه دين ولا يخشى الى ذنبه من فيه ريبه او ربه دين ولا يخشى الى من, من يتعرض مؤثما او من يدخل سي هذه الثاوليه او يلوم عليه او يوقع منه او يشيره عن عصي ولا يخشى فيها اضرار فلا سلم اذا كان سلم في نسبه في نسبه مدرسه او في مكان اجتماعي او مرور على اصول والفروج فلذا تفرض انصره الى ان صعود شيء من عليه والذي قاتل باسلهم القبله ولوه الناس ولا تيامن ذلك مسل احكي الى اسل اخرى بعد ان قضيا والذي يقيل الى القضي الوسط ونحن. ولا يقع ما لك المنزل في النسل في حيث تكسر. وإذا سكن في بيوت العليا خفف المنشية والاستلقاء عليها. ووقع ما يخبر بها يؤتي من تحلى. وإذا اجتمع اثنان من سكان العروب أو غيرهم في أعلى درجة بدأ أصحابهما في النزول قبل كبير. والهدف في المقاضي دخول سالي من المهر دخول سالي من من يتعلق بدخول سالي المتعلق بالمدرسه ويشط عليه ذلك ويؤتين ولان في ذلك القاضي ولدوله ولا يصير التهش في, في ساحه المدرسه بالطاوله وغير عاده الى راحه او رياض او مكان اخر ويقلل الخروج والدخول هكذا ويسلم على المنهي به تتنيو بالحائط الغيموت جسور ولينساءيات المتندسه في حدد الباب العاجي الا ينظر في بيت احد في مروره من ثقوب الباب ونحوه ولن يلتفت اليه اذا كان مسلوكا وان سلم سلم وهو ناقل الضيق في ذات ولن تثير اشارات الاضاءات ناسه ان كان في منها النساء ولا يوقع صوتا كهن في قدرات او جدار أو رحف أو يشوش على قدره بل نفسه ما أهكر من طبن لا سينا بمعضور المصابين أو معضورها للدرس ويتحفظ من شدة واقع البلدار وعوف في قلال الباب وإزعاد النشر للخروج والدخول والسلود والنزول وطلب الله بمدرسة بشدة لا يحتاج إليها وليهات من في أعلى مدرسة من أسفلها إلا أن يكون بصوت محتاج من تفعاده يجب ان يتفاضلوا مشوقه من الطريق السليم ذاك والخلقات تحفظا من التزهد عن الاثيال وكشف الوص طويل غير حاجه ويتجنب ان يعاد الى هذه الاشياء وكلام الهزل غالبا والنص بالفخ وخوض والرضي والتمادي عن الذل والغف والطائق في دعش المقاطره ولا يصل الى هذا الفصل كله كما سمعت يتعلق به المدارس قد كانت قديما ولها آدابها جملة هذه الآداب قد مرت فيما يتعلق بآداب المعلم كذلك آداب المتعلم والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد والآله وصحبه الأجمعين السلام عليكم